بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإنما أسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة شاهون يشألون أيان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 كل الشائِل والمحروم، وفي الأرض آيات للمُقِنِين، وفي أنفسكم أثلا تبصرون، وفي السماء. وَمَا تُعَدُّونَ فَوَرَبِّ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنْكُمْ تَطْقُونَ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 فأقبلت مرأته في صرة ففكت وجهها وقالت وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم.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 العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فَاخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرميم وفي ثمود اذيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأقلتهم الصاعقة وهم يوم مَا اسْتَطَاعُ مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرِينَ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ وَأَسْلَمَاء أَبَنَيْنَا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 كذلك ما أت الذين من قبلهم من الرسول إلا قالوا إلا قالوا ساحر أو مجنون أتوافقوا به بل هم قوم ضعف فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإلهام سِإِلا لِيَعْبُدُون مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنَ الرِّزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُون إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ وظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذين